ان النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد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 وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ